قالوا سعيدة في حياتها وصل الكل أحلمها وبين عليها فرحاتها في دحكتها وفي كلامها وعيشة كأنها في جنة وكل الدنيا ملكاها وقالوا عني دواوية مبي أسطرش شيء فيها محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها هتحلم ليه وتتمنى مفيش ولا حاجة نقصها ساعة في حاجة ما نحبش نبينها كتير انا ببقى منه ويا بتلعها وليوم حاجة كتناها بتوبع عني بيبقى نفسي احكي لحب واتجلب وعزت نفسي هي اللي بتنعنيها وحكموا علي من شكي ومن العيشة اللي عيشاها انا او قاتبا هدية ومن جموها ينر ايدها ولو يوم اللي حسدوني يعيشوا مكاني لو سنيا ولو شاكوا اللي انا شفتوا هيتمنوا حياتني فرق إيه إيه الفايدة من هو ينا عكس اللي شايفنا وع فيها ربنا يعنها ساعات بتحكى بالداري في جرح بي ساعات في حاجات ما منحبش نبينها очку Qualseствен Explor子 Cli Ili. Colanya.